فلا يزال حديثنا موصولا مع محنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تلك المحنة التي طالت كثيرا من العلماء والكبراء في ذلك الزمان فقتل منهم من قتل ونكل من نكل به ونجى من نجا ومن نجا ارتفع شأنه جدا من نجا من ذلك البلاء بعد ما وقع فيه ارتفع شأنه جدا وكذا على رأسهم أحمد بن حمد وكنا قد تكلمنا في آخر حلقة قبل هذه الحلقة عما جرى بين الإمام أحمد وبين المعتصم أمير المؤمنين وكيف ضربه المعتصم وأساء إليه وصبر أحمد على هذا صبرا طويلا ولولا أن المعتصم خشي من العام وأن تقلب عليه الأمر لم كف عن أحمد ولكن يعني ترك حتى قال إسحاق بن إبراهيم والي بغداد قال لو بقي المعتصم يضرب أحمد لمات المعتصم ألا أنا كنت خيف عليه لما أعرفه عن أحمد لو ظل يضربه مع ما كان يقول أحمد ويجأر به إلى الله لمات كما مات من قبله المأمون المأمون مات بدعوة أحمد المأمون مات بدعوة أحمد والمعتصم ليس خيرا من المأمون وأحمد ولي من أولياء الله والله تعالى يقول كما في الحديث الصحيح عند البخاري من الحديث الخروصي الصحيح عند البخاري من حديث أبي هريرة أن نسما قال قال الله تعالى من عاد من آمن عاد لي وليا فقد أذنته بالحر كل من يأتي على عباد الله الصالحين ويعادي أولياء الله الصالحين ممن ثبت لهم هذه الرتبة المنيفة وهذه الكرامة الشريفة فالله تعالى يؤادي ومن يقبل على حرب الله من من يستطيع أن يعاد الله عز وجل لا يقبل على الله تعالى أحد فكاد المعتصم يموت لولا أنه يعني ترك أحمد واخرجه للعام ويقال يقول بعضهم أنه جاء بإسحاق بن حنبل عم أحمد وأخرجه للناس من بعيد وكان يشبهه وقال هذا أحمد هو سليم هو وكان أحمد طبعا به من الضرب والعذاب ما به وذهب إلى بيته وعاف الله عنه وشفي من مرضه الذي أصابه بسبب الضرب الذي أخذه ورفع الله ذكره ارتفاعا قل ما يكون لأحد حتى قالوا إن أحمد قام في الإسلام مقاما لم يقومه ولا أب بكر الصديق قيل لما قال إن أب بكر الصديق لما قامت الردة لما ارتد بعض العرب كان مع بذكر الصحابة كلهم كان مع عمر وعثمان وعلي والكبار الصحابة لكن أحمد كان وحده في الفتنة ما كانش معا حد خالص كل كبار إما قتلوا لأنهم امتنعوا أو ما لأوا وتكلموا بالتقية وخرجوا خافوا فكان أحمد وحده وقال دخل أحمد الفتنة أو النار يعني نار الفتنة يعني فخرج كالذهب الأحمر ازداد رونقا وبهاء رحمة الله عليه وظل أحمد رحمه الله تعالى بعيدا عن الناس يعني في شأن نفسه لا يدخل عليه أحد ولا يخرج مكتفيا بأمر نفسه حتى مات المعتصم ولما مات المعتصم تولى الخلافة بعده ابنه هارون الواثق الواثق بالله ابن المعتصم ولما تولى الواثق انبسط أحمد في الحديث بدأ يحدث ويفتح داره للطالبة العلم ويذهب المسجد ويحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وانبسط في التحديث ويعني زاد طلابه أكثر مما كانوا قبل ذلك وجاءه الناس من شتى أنحاء الأرض فشق ذلك على أهل البدع فكتب الحسن ابن علي الجعدي قاضي بغداد إلى ابن أبي دؤاد المعتزل كانوا كلهم على نحلة واحدة من الضلال كثب إليه أن أحمد بن حنبل انبسط في التحديث وبدأ يجمع الناس حوله ونخشى أن يقلب الخلق وكلام هذا القبيل يعني فيه تحميز فلما بلغ أحمد هذه الرسالة من قاضي بغداد إلى ابن أبي دؤاد انتنع أحمد من نفسه بطل دروس وبطل يعود مع الناس وكذا وتكفى في, في بيت من غير أن يمنعه أحد واستمر ابن أبي دؤاد يسول للواثق أن يمتحن الناس ولا يرفع المحنة فظل في هذا البلاء لكنه حمل الناس على المحنة وبدأ يختبرهم من جديد كما صنع أبوه من قبله المعتصم ولكنه لم يتعرض لأحمد قط ولا كنوا خاف من من أحمد خاف من صبر يعلم أن أحمد سيصبر كما صبر مع أبيه وخشى أن يناله شيء من بركة أحمد فينتقم منه كما صنع بآبيه وجده من قبله ولهذا بعد عن أحمد وقال لأحمد لا تساكنني في أرض أنا فيها تعودش مع في بلد شوفلكم كنتم فظل أحمد متواريا مختبئا بعيدا عن لا يتكلم ولا يحدث ولا يدرس حتى مات الواسق لكن الواثق امتحن علماء كثيرين وفعل بهم الأفعيل فامتحن أحمد بن نصر الخزاعي أحمد بن نصر الخزاعي هذا كان من أهل الدين والصلاح والورع كان من الأمارين بالمعروف وجاء به الواثق وامتحنه بخلق القرآن فأبا فعل كما فعل أحمد فأمر بضرب عنقه وحمل رأسه إلى بغداد فنصبوه في الجانب الشرقي أياما وفي الجانب الغربي أياما جابوا أحمد بن نصر قال له كل قرآن مخلوق قال له مش هقول كما قال أحمد بن ضبط فأمر بقطع عنقه وخادوا رأسه وعلقوها في بغداد حبه هنا وحبة هنا يقول إبراهيم بن إسماعيل كان أحمد بن نصر خلا لي كان صديقي يعني فلما قتل في المحنة وصلب رأسه أخبرت أن الرأس يقرأ القرآن هذه الكرامات العجيبة أحمد بن نصر لما قتلوه وخلعوا رأسه وعلقوه في بغداد كان الرأس هو مخلوع يقرأ القرآن بالليل قال فمضيت وبيت بقرب الرأس وكان ثمة من يحفظه فلما هدأت العيون كان في ناس رأس حوالي يعني سمعت الرأس يقرأ قول الله عز وجل الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يقول فقشعر جلدي ولم أتحمل رأس مقطوع يقرأ القرآن رأس رجل من الصالحين يقول ثم رأيت بعد ذلك في المنام وعليه السندس والاستبرق وعلى رأسه تاج فقلت يا أحمد ابن نصر ماذا فعل الله به فقال غفر لي وأدخلني الجنة هنيّ الياحمر بن نصر الخزاعي بكرامة الله له في الدنيا والآخرة قطع رأسه تاق ذاق القرآن لأنه قتل في سبيل الله قتل وهو على الحق صابرا له الواثق ولما كان أحمد يذكره كان يقول رحمه الله ما كان أسخاه لقد ثقى بنفسه أحمد كان ذكر الخزاعي هذا أحمد بنصر الخزاعي يقول يرحمه الله ما كان أسكان كريما جدا بلغ من كرمه أنه جاب بنفسه قتل في سبيل الله من أجل كلمة الله عز وجل كذلك امتحن الواثق نعيم بن حماد المروازي شيخ السنة في مصر جاء به وامتحن وكان من أهل مره ولكن وكان في مصر وقتا طويلا وجاء به وأشخاصه بعد أن امتحنه وسأله عن القرآن الكريم فلم يوافقهم على ما أردوه فحبس حتى مات في حبسه رحمة الله عليه كذلك أبو نعيم الفضل بن ذكين شيخ المشايخ شيخ أحمد بن معين من الطبقة يقول أحمد بن عمر بن عيسى سمعت أبي يقول ما رأيت مجلسا أنبل من مجلس اجتمع فيه المشايخ بجامع الكوفة في وقت الامتحان أيام الفتنة فقرأ عليهم الكتاب الذي فيه المحنة يروح يخذ الكتاب ويقول لهم قولوا القرآن مخلوق ما يقوله آه أو لا لو اللي يقول لا يأخذ ليحبس أو يقتل واللي يقول نعم اسموه فلما قرأ عليهم الكتاب قال أبو نعيم أدركت ثمانمائة شيخ ونيفا وسبعين شيخا فمنهم الأعمش فمن دونه ما رأيت أحدا منهم يقول بهذه المقالة يعني خلق القرآن ولا تكلم أحد إلا رمي بالزندقة ودم رسول الأمير الكلام بفارق دول أنا أدركت ثمانمائة شيخ منهم الأعمش فمن دونه من الكبراء ما قال أحد منهم هذه العبارة الضال هذه يقول فلما ولا يقولها أحد إلا رمي بالزندقة فلما قال ذلك قام إليه أحمد بن يونس فقبل رأس أبي نعيم وقال له جزاك الله عن الإسلام خيرا ولما جاءت المحنة أيضا إليه في مرة أخرى قابلوه مرة ثانية عن انفراد يعني فقيل له إياك والأمير إن, إن لم تجب فعل بك وفعل فأمسك بذر ثيابه وقال والذي نفسي بيده رأسي أهون علي من زر هذا وألقاه مسك زرار في, في هدومه يعني وقال يخوفوني بإيه يعني بالقاتل هموت رأس هذه أهون علي في الله من زر سيابي من هذا الزرار ورحب من الزرار في الأرض لمن لا أخاف يعني وثبت رحمه الله جاه الله ورفع مقامه وكذا امتحنا الواثق البويطي الإمام البويطي صاحب الشافعي وكان من أمثل أصحاب الشافعي يقول رضيع بن سليمان رأيت البويطي على بغل في علقه غل قيد وفي رجله قيد وبين الغل والقيد سلسلة حديد فيها طوبة وزنها أربعون رطلا حطين في رقبته غل وفي إيديه قيد ورقلية ومع في النص طوبة أربعين رطل وهو يقول إنما خلق الله الخلق بكن وربنا خلق الخلق بكن كلام الله فإذا كانت كن هي الأخرى مخلوقة مخلوق يخلق مخلوقا يقول لهم يا جماعة فهموا أنتوا لا عندكم لا دين ولا عقل وإلى كحنا نبتعوث العقل وتشغيل الدماغ والمنطق والبتاع تقول لا عندكم لا عقل ولا عندكم دين يقول لهم خلق الله الخلق بكن كن فيكون إذا كانت كن هذه مخلوقة كما يزعم هؤلاء الضلال الكفار يخلق مخلوق يخلق مخلوقا ثم قال والله لا لأمتن في حديدي هذا القيد والغل والطوبة اللي فهها خمس مئة خمسين راص لذي والله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم ولئن دخلت عليه على الواثق والله لأصدقنه ومات مات في حديده رحمه الله تعالى وسب هذه الرسالة للأمة قال سأمت في حديدي ليأتي أناس يعلمون أنه مات في هذا الشأن في سبيل الله في خدمة الدين في الذب عن شرائع الإسلام يقول سيأتي ناس يعلمون أنه مات في هذا السبيل أناس في حديدهم فيعلمون أن هذا الأمر جد وأن هذا الدين غال ليس بالرخيص ولم يجب في ذلك المتوكل ولم يجب في هذا الواثق يومئذ وهكذا يعني امتحن الواثق ناسا كثيرين جدا ولهذا كانت خاتمة أمره سوءا الواثق هذا والآخر يعني متوكل اللي هو ولده المتوكل أخوه لما ولي الخلافة جلس مرة للخاصة ثم قام فدخل بيتا له بيت خاص عندهم في در الإمارة يعني من قوارير سقفه وحيطانه وأرضه كلها من القوارير وقد أجري فيها الماء والماء يعلو عليه يخيل إلى من دخل فيه أنه في جوف الماء حاجة كده أزاز في إزاز ومية من كل نحية وحاجة كده خصوصي بها حاجة شغل ملوك يعني وفرش له فراش عظيم وجلس عن يمينه وشماله خواص جماعته ثم ضحك المتوكل التوكل هذا يعني رفع المحن وكان من أهل السنة رحمة الله عليه فالمهم يحكي هذا القصة يقول دخلت البيت دوت فبقى لما بعد ما دخل أخذ يضحك فقال له خواصه مما ضحك أمير المؤمنين أضحك الله سنة إيه اللي بدحاكك مولانا فقال أضحكني أني ذات يوم واقف على رأس الواثق إذ قام من مجلسه فدخل هذا البيت الزجاج ده اللي في مية دوت من كل ناحية وجلس مجلسه هذا فحاولت الدخول عليه فمنعت عبدت أدخل موراء منعوني ووقفت حيث الخادم واقف وقفت كده بعيد كده وجلس عن يمينه عن يمين الواثق وعن شماله ابن أبي دؤاد ومحمد ابن عبد الملك الزيات الاثنين دقة زياد أرذلاغز زي في الزندقة وإسحاق ابن إبراهيم ولي بغداد فبينما هم كذلك إذ قال الواثق والله لقد فكرت فيما دعوت الناس إليه وسرعة إجابة من أجابنا وشدة, وشدة خلاف من خالفنا حتى حملنا على من خالفنا السوط والسيف والضرب الشديد والحبس الطويل ولا يرضعه ذلك ولا يرده إلى قولنا فوجدت أن من أجابنا رغب فينا في أيدينا ما أجاوب بسرعة قول لها قايل. يبقى لا عايز اللي عندنا وأن من ناوأنا ولم يجبنا منعه دين وورع عن إجابتنا وصبر على ما يناله من الأذى والقتل والضرب والحبس فوالله لقد دخل في قلبي شك مما نحن عليه قال لهم أنا بصراحة كده حاسس أني في حاجة غلط الناس قسمين الناس أقول لهم يقضوا بسرعة والتنين بيموتوا مش عايزين يسمعوا الكلام أكيد اللي جاء جاء عايز حاجة منا يعني عايز يربينا وخلاص واللاجي قبل القتل والضرب والسب هو راجل عاقل ومن أهل العلم أكيد ده شايف نوع الحق وهو من الحق نعافي فشككت في أمري بقولك يا للجماعة خواصة المبطلون هؤلاء حتى هممت بترك هذه المحنة ولقد هممت أن أمر بالنداء في الناس وأكف الناس بعضهم عن بعض فلما قال هذا بدأ ابن أبي دواد وقال الله الله يا أمير المؤمنين أن تميت سنة قد أحييتها وأن تبدل دينا قد أقمت شوف النصاب الكذاب الدجال يقول له إيه يقول له أنت كده تحيي سنة أي سنة تلك قتل العلماء سنة تحريض الناس بعضهم على بعض سنة لكن هكذا أهل الباطل دائما يزيلون للمتبوعيهم الضلال ويغرونهم بفعله، كما أهلك هامان فرعون الذي أهلك هامان ولذي أخذ يقول له أنت أمير الدنيا وانت تعمل تقدر تعمل لاتناوخاه في الضلال وادخله النار وخذ يقول لهم ولقد جهّد الأسلاف فيما بلغو فيهما بل فما بلغو فيهما بلغت فجزاك الله عن الإسلام والدين خير ما جزا وليا عن أولياءه وخذ إيه يقول له يعني أنت كده كويس وأثبت ثم أطلقوا رؤوسهم ساعة يتفكرون إذ بدأ ابن أبي دواد فقال والله يا أمير المؤمنين إن هذا القول الذي نحن فيه له هو الحق هو الدين الحق الذي ارتضاه الله لأوليائه ورسله وبعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ولكن الناس عاموا عن ذلك وعموا عن قبوله فقال الواسق أريد أن تباهلوني على هذا نعم المباهلة فقال ابن أبي, دو... ابن أبي دؤاد ضربني الله بالفالج إن لم نكن أنا وأنت على الحق قال له له يجري شلل لما كنا نحن كلامك هذا حق وما فعلناه في الناس حقا وقال محمد بن عملك الزيات عن نفسه قال سمر الله يدي بالمسامير من الحديد في الدنيا قبل الآخرة إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقا وقال إسحاق بن إبراهيم وأنا أنتن الله ريحي في الدنيا قبل الآخرة إلا أن نكون ما نحن فيه حقا وقال نجاح عن نفسه قتله الله في أضيق نحبس إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقا ودخل عليهم تياخ وهم في ذلك فأخذوه على البديهة وسألوه فقال غرقه الله في البحر إن لم يكن ما يقولون حقا فثبت الواسق على ما كان عليه من موافقتهم وبدأ يحمل الناس على الفتنة وقال عند ذلك والآخر وأنا أحرق الله بدني بالنار في الدنيا قبل الآخرة إن لم يكن ما أقوله حقا يقول المتوكل على الله فأنا أضحك من أجل أنه لم يدع واحد منهم على نفسه بشيء إلا فعل به أما ابن أبي دؤاد فكلكم يعلم ما جاءه من الشلل والفالج وأما ابن الزيات فأنا أقعدته بنفسي في تنور من حديد وسمرت أياديه بالمسمار من حديد ثم قتلته وأما إسحاق بن إبراهيم فإنه مرض في آخر عمره مرضا يعرق فيه عرضا منتنا جدا حتى هرب منه حميمه وقريبه وكان يلقى عليه كل يوم عشرون غلال عشرين جلبية جديدة فتأخذ منه وهي مثل الجيثة فتلقى في ججلة لا ينتفع بها من نتن عرقه وأما نجاح فأنا بنيت عليه بيتا في ذراعين ثم قتلته فيه وأما تياخ فأنا كتبت إلى إسحاق ابن إبراهيم أن يغرقه في البحر فغرقه وأما الواثق أمير المؤمنين أخي فابتلي بداء لكثرة الجماعة فأمره الأطباء بالجلوس في التنور يعمل فرن يعد فيه فسجر له بحطب الزيتون، ثم أخرج ما فيه، وجعل على ظهره، فأقبل يصيح ويستغيث حتى النار على على على ظهره في وسط الفرن دوت يعني، فأصبح يغيث ويصيح ويستغيث، فسقط بدنه كله، وصار فيه نفاخات مثل أكبر البطيخ، فترك على حاله ثلاثة أيام، حتى مر الثلاث ساعات من النهار، ثم أخرج وقد كاد يحترق أو يقول القائل أنه احترق. فأجلسه الأطباء فلما رأى الريح الهواء يعني اشتد به الوجع وأصبح يصيح ويخور كما يخور الثور ويقول أدخلوني التنور دخلوني الفرن تاني فإني إن لم أدخل التنور مت فاجتمع خواصه ونساؤه وأطباؤه وأدخلوه التنور فلما مسه النار في التنور سكن صياحه وذهبت نفاخاته ثم لما خرج من التنور خرج وقد احترق وسود جسمه فما هي إلا ساعات ومات فأنا أضحك أن واحدا منهم لم يدعوا على نفسه بشيء إلا فعل به وهذه من كرامات أحمد بن حنبل لأن كل هؤلاء آذوه وكاد له وهكذا يفعل الله تعالى بأوليائه وبأعداء يقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته